عَرَضَهُم مَّالَ الْمَلَائِكَةِ فَطَالَ أَن يُؤْتي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا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 قل منها رَغَدًا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجوا ما منا كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاهم فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ